تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَأْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا دين لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن لكم الى طعام الا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن نمت عن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما